اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت الحمد لله الحمد لله على نعمه الايمان الحمد لله على نعمه الاسلام الحمد لله على نعمه الهدايه الحمد لله على نعمه التوبه الحمد لله على نعمه الهجره الحمد لله الحمد لله على نعمه الاخوه الحمد لله رب العالمين الحمد لله على كل حال وفي كل حال Komisarzu, الله Komisarzu, Panie وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سختك والنار اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا من الخاسرين اللهم ربنا لا تذغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من برحمتك يا أرحم الراحمين يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم يا مقلب القلوب Sposób, w którym jesteśmy w stanie wykonywać, że w tym momencie, w którym jesteśmy w جعلنا من że w stanie تجعلنا من w stanie اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وت... وتمم تقصيرنا يا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 وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء Sami idyna, ja kot ię, ja chmur, ja Allahumma surs al في فلسطين muslimin fi Filistin. المسلمين في al-ikhwan al المسلمين Allahumma surr al-ikhwan al-Muslimin fi Mısır. Allahumma surr al-mujahidin fi kulli mekan. Allahumma surr al-ikhwan fi buldan muslimin Allahumma Rabbi هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين يا ودو اجعل لنا غدا يا ودود أدم غدنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين